Copyright goethe Falak, München. Book two. maksuttomia kielikursseja monilla eri kielillä. Yksi. Wahed. Wahed. Henkilöitä. الأشخاص. الأشخاص. انا انا مينا يا سينه انا وانت انا وانت نحن الاثنان نحن الاثنان هان هو هو هان يهان. هو وهي وهي همملمات كلاهما كلتهما كلهما ميس الرجل الرجل ناين المراه المراه لابسي الطفل الطفل perhe uaila uaila minun perheeni عائلتي عائلتي minun on täällä عائلتي هنا عائلتي هنا minä täällä أنا هنا أنا هنا sinä olet täällä. Anta, huna. Anta, Hän on täällä, ja Hän on täällä, jahan täällä. Hän hunna. täällä, hunna. täällä. täällä, täällä. Nahnu huna. Te olette täällä. Antum antunna huna. Antum huna. He ovat kaikki täällä. Kullukum kullunna huna. Kullukum huna.